وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وَسَبْ بحونَ بِحَمدِ رَّم وَيِونَ ب وَيَزتَوفرِرُون وَيَسْتَوفرِرونَ للَِّذينَ آ مَن رََّّن وَصِتَكُ شيءَ إحمَتَ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 وَأَزوَادِم وَذاتم إِكَ أََ العزز الحكم وَقمُ السَّات وَم دَقِ السَّيْل آاتِ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي فيه تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي فيه العزيز والثار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 وَأَنْفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَوَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِأَهْلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا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 وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَاعِذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصواط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح تَلاَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن الله لذو فضل على الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصواط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين, آمين ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا الله لا اله الا الله كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين لمتين الحمد لله رب العالمين